هؤلاء قوم مدرمون فاسر بي عبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركو من جنات وعير وَجُرُوهُ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَنِعْمَتُهْ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُظْلِمِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ افْتَرَيْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ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 مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ